فالسيئات عنده بالمثل والحسنات ض ع ي ف ا ت بالفضل وباجتناب للكبائر تغفر صغائر وجلوض يكفر واليوم ا ل آ خ ر ثم هول الموقف حق فخفف يا رحيم وسيف ع وواجب أ خ ذ العباد الصحف ة كما من ا ل ق ر آ ن نصا عرفا ي ومثل هذا الوزن والميزان ف ت ز ن الكتب أ و ا ل أ ع ي ا ن كذا الصراط فالعباد مختلف مرورهم ف س ل م ومنتلف والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكام لالاحتياج لا وبها ا ل إ ي م ا ن يجب عليك أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن والنار حق اجيدتك الجنه فلا تمل لجاحد د ي جنه دار خلود للسعيد والشقي معذب منعم مهموم